قل إن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مسد فأب أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع نو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا فتفجر لنهار خلالها تفجيرا و تسقط السماء كما زعمت علينا كسفنا و تاتي بالله والملائكة قبيلا و يكون لك بيت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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على أجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا